ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها تربي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يَوْوم ل ياطقُونَ وَلَا يُؤذَنُ لَم فَعتَذِرُون وَإلُ يَومَئِذ للمُكَذبين هذا يَمُ الفَصللِجَمَعْنكُمْ وَْأَوَّلين فَإِن كَانَ لَكُمْ كَدُ فَكيدون وَلُ يَوْومَئذِ للمُكَذبين. إ المُتَّقينَ فِي ظلَالِ وَعيون وَفَوكِهَ مَِّا يَشْتَهُون كلُلُ وَشْرَبُ هَلي أَم بِمَا قوتُم تَعمللون إِ كَذَلِكَ نَجَزِل المُحسِلين وَلُ يَومَائِذِ للِمُكَذذبين كُلُ وَتَمَتَّع قَليلًَا إكُم مجرمون ويل ايومئذ للمكذبين واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل ايومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمن